Als eerste spreker wordt geboren, dan is het niet min vergeten ko Wa een beetje een beetje een beetje een beetje een beetje een beetje al beetje سَأَنَّ لَا يَطْغَى أَرَوَاهُ أَسْتَغْنَاهُ إِنَّ إِلَى رَبِّكَ الرُّدَعَ أَرَأَيْتَ الَّذِي يَنْهَى عَبْدًا إِذَا صَلَّى أَرَأَيْتَ إِن كَانَ عَلَى الْهُدَا أَوْ أَنَّ رَدِّ التَّقْوَى أَرَأَيْتَ إِن كَذَّبَ وَتَوَلَّى أَلَمْ يَعْلَمْ بِأَنَّ اللَّهَ يَرَى كَلَّا لَإِنْ لَمْ يَنْتَهِ لَنَسْفَعَا بِالنَّاصِيَةٍ ناصِيَةٍ كَاذِبَةٍ خَاطِيَةٍ فَلْيَبْعُوا نَادِيَةٍ سَنَدْعُوا الزَّبَانِيَةٍ كَلَّا ل طعه واسجد وق